بسم الله الرحمن الرحيم واسم تلك آيات الكتاب المبين نَثْلُ عَلَيْكَ مِن مَدَائِن مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالخَطْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فرعون على فِي فِرْعَوْنَ عَلَاهِ ظُلْمٌ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُنَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِن حُلُولٍ لَّكَانُوا يَخْشَوْنَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أم مُوسَىٰ أَنْ أَرْسِلْ فِيهِ فَإِذَا اخْتَسَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَا هُوَ الَّذِي كَوَّنَهُمْ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَنزِلِ فَتَجْعَلُونَهُ قَرَارًا ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وقالت امرأة فرعون قروة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفع ما أو نتخذه ولدا لا تقتلوه عسى أن ينفع ما أو نتخذه فَكَيْفَ يَكْفُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالت لأخته قصره فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَدفنونهُ لكم وهم لهُ ناصحون فَرَدَدْنَا إِلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ كَيْ تَقْطُرَ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وهذا قال المدينه على حيره غفله من اهمها فوجد فيها رجلين يقتسلان هذا من شياطين هذا من شياطين وهالا من عدو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 لَسِيَ خَوْفُهُ فَقَرَّرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَمْ أَكُنْ ظَنِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يتركب فإلى الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا روسى أتريد أن تقتلني كما قتلك نفسا بالأمر قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض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 يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها ضائفا يترصب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهْتُ إِلَى قَاعَةٍ بَيْنَ قَلْعَتَيِ عَسْي رَبِّي أَيُّ يَهِدِيَنِي سَوَا السَّلِيمِ وَلَمَّا وَرَبَ مَا أَمَدْ يَمَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَبَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْهِ تَنُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قال تلا نشي حتى يصبر العا وابو لا شيء كثير فسقط علم ما كنت ولا يضل لتقال ربي اني لما ذل سالى مني خير فقير فجاء اسمه احداهما تمشي على استحياء ان قامت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لما لما جاءه وقص عليه القصف قال لا تخص نجوت من القوم الظالمين قال اكتش دارنا يا أبت استأذره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اني اريد ان في حت احب ما فهيتين على تاجني ثماني حجج فان اثن عشرا فمن انذك وما اريد ان اشفع عليك لا تنجي ذوني اش الله من الصالحين اور ذلك بيني وبينك ايما اجلا قضيت فلا جوامع علي والله على ما نقول ونس ما قضى موت الاجل وثار بي منه انا سميع من جاهل الصول لا را انا سميع جاهل الصول لا را قال لي اهلهم قصوا اني ام استنارا قَالَ لِأَزْيِهِمْ قُصُورٌ إِنِّي أَمْسِلُعٌ عَلَيَّ أَسِيكُمْ لَعَنِي ويأتيكم منها بقبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوبي من شاطئ الوادي الأيمن في البطعة المباركة من الشجرة أي يا موسى نوبيا من شاطئ الوادي الأيمل في البقعة المباركة من الشجوة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اسْلُكْ يَا دَكَاتِي ذَيْنِ بِتَقْهُرُ الْجِبَالَ مِنْ غَيْرِ سُهُومٍ وَالْوُضُوءُ إِلَيْكَ دَنَا حَكَمٌ وَالْوُحْدَةُ فَأَنذِرْ كَوْمَهُ أَنَّ رَبَّكَ إِلَىٰ سِرْعُونَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا خَاطِئِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَطَوَّفَ حَيٌّ يَقْتُلُونَ وأحيي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاط أن يكذبون قَالَ شَمْسُ الدُّعَادُكَ بِأَخِيكَ وَرَجَعُوا لِقُرَاةٍ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَأَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعْتُمَا الْغَارِقُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَبِآيَاتِنَا يَبَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عيابه ومن تكون له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علم لكم ان اله غيري فاوث بنياها ما له على الضيم فجعلني صرعى راجع يصرخ للعالم اضلع الى اله موسى ومن لا ابله من الكاذبين واستكبر وجهوده في الارض بغير حق وظلم لَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَطْعَمْنَاهُمْ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ تَأْكُلُهُمْ الْحُوتُ كَيْفَ فَاتَنَاقَ الْعَاقِلَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَا يُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنْ يُنْصَرُونَ فَأَذْبَحَ اللَّهُ فِيهَا لَهُمُ الدُّنْيَا لَعَنَهَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُورِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى فَإِرْغِلِ النَّاسَ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت الجانب القربي إذ قضينا إلى موت الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاون عليهم العمر وَلَا يَسْتَأْذِنُونَكَ يَا نَسِيء أَهْلَ مَدْيَنَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ مَعْظَمَهُمْ كَانُوا مُسْرِفِينَ وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم لِنُعَلِّمَهُم يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ سَيَقُولُ الرَّجُلَانِ رَبَّنَا لَهُ لَا أَغْسِلْكَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ وَمِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُنْ يُسْرُو بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا إِنَّ إِخْرَانَ تَزَهَّرَ وَقَالُوا فلكن كافر قل فأتوب بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعن قل تم صادق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 آمَنَ النَّبِيُّ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْأَفْضَلُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يَأْثُرُونَ أَجْرَهُ مَرَّةً بِلَا حَصْدٍ وَيَرَوْنَ بِحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَقَالُوا مَا أَحْصَانَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَاءُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُزْقَى رِزْقًا إِلَذًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَانَ أَهْلُهَا مِن قَرْنَةٍ بَقِرَتُ مَنْشَئَهَا تِلكَ مَسَاكِنُهُم لَم تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُذْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا أمها رَسُولًا أُمْهَاهُ رَسُولَيْنِ يَسْعَى عَلَيْكُمَا آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُذْلِكَ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا عَلِيمٌ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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة كمن متعناه سُبْحَانَ اللَّهِ مَسَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اقوينا اقويناهم كما غوينا ذا الرقنا إلي كما كانوا اياما يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوه فلم يستجيبوا لهم وراء العذاب لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ يا عم يسالم الان ذا يوم اذا فخر لا يتساءلون فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْضِي مَا يُرِيدُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ سبحان الله وكلا عن ما يشركون وربك يعلم ما في صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في العلى والآخر وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سُدْنًا إِلَى يَوْمِ النُّشْطَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَكْفِيكُمْ ضِيَاءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ والاريت ان جعل الله عليكم لحرس مدا الى يوم القيامه ان اله غير والله لا اله غير الله يكف بالليل تسكن فيه أَخْرَجَ الرَّصُومُ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لِكُلِّ نَهْلٍ لَوْنًا لَهَا عَلَى كَشْكُلُ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ لَنقُمَّ تُمَزُّعُونَ وَلَذَعْلَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سَقَنَا هَاتُ الْبُرْهَانَ قُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ يَعْلَمُونَ الحق فالله وضل عنهم لا كانوا يفترون ان طعنوا كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الخلود ما ان مفاتيح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 ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوسيكم على علم ما لدي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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لدو حظ عظيم وَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الأَرْضِ كَمَا أُخْرِجَ النَّاسَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن نُّخْرِجَنَّكُمْ إِلَّا طَائِفَةً مِّنْهُمْ ۗ وَلَن نُّجِزَنَّهُمْ إِلَّا الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ سَوَاءٌ سَنَبِّئُهُم بِالْآخِرَةِ وَلِجَارِهِهَا فَما كانَ لَهُم مِّن سَائِتٍ يَحْصُرُ لَهُم مِّن دُونِ الله مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ فِي أَثِيَاهُ صُرُّ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 الله علينا لقسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمستقيم ما جاء بحسنه فلم خير ان ومن جاء ابي فلا يجذى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراضك إلى معاد قرى الدين أَهْلًا مَّن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنتَ تَمْجُنُ إِلَّا يُنْزَلُ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لا تَكُونَنَّ نُضْهِيراً لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تتبعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون